المقربون، ومن يستكف عن عبادته ويستكبل فسيحمرهم إليه دميا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوافئهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استكفو واستكبلوا فيعذبهم عذابا أليما. سيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا قاموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما.